يَوْمَئِذِي يُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْقَبِيحَاتُ لِلْقَبِيحِينَ وَالْقَبِيحُونَ لِلْقَبِيحَاتِ أُولَئِكَ مُبَرُّونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِعَتُ وَرِزْكٌ كَرِيمٌ لذلك مقر حسبك قال الله تعالى وَلَا يَأْتَرِهُ لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَسْطَحْ لذلك سأتكلم على عائشة رضي الله عنها وارضاها وهو ابن خالد أبي بكر رضي الله عنهم وارضاها لما مر لما مرت ام مسطح مع عائشه وابو امرؤا كانت تقضي حاجتها وكانت غافله عم تردد بين الناس وسبحان ربي العظيم قامت قال لما تعثرت قالت تعس ام مسطح عليه الصلاه والسلام وعليكم السلام قالت تعس ام مسطح فانكرت عليه من يعرف الفضل الان الفضل لا يرضى بالكلام على اهل الفضل فانكرت عليه هو هو بدري قالت أنت لا تعلمين ما قال فلما قصت عليها ما تكلمت عليه لكنها اندهشت وكيف يتجرى الناس على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية تكلمونها بمثل هذا غرض المصود لما علم أبو بكر صديق رضي الله عنه وارضاه بذلك فقال والله الأمن عنه لا أنفعه بنافعة إلى يوم أو قال لا أنفعه بنافعة أبدا على التأميد لما عتبه ربه قال والله لانفقنا عنه لو عليه ابدا للتابيد ردا برد فقال لا افع بلا فائته ابدا ابدا وهو يعني تعلمون اشوف فضائل فضائل هذا الصحابي الجليل مصطح له فضائل عظيمه هو بخاله ابي بكر هو من المهاجرين وايضا هو بدرئ عشان انظر كبائر الحسنات التي التي قد فعلها او عظام الحسنات او عظيم الحسنات التي قام بها لذلك كان له ان الله مكانه ظاه دفات كان بدريا وايضا قد الله عليه عشان تعلم أن الذي له مكان عند الله جل لا يتركه هكذا ربه جل وعلا يسقط في ثقاته ممكن أن يضيع بها بل يدركه أو تدركه رحمه الله جل في اعلاد الغرض المقصود كانت المساله لا حكم شؤون في هذا الباب على النبي وعلى عائشة وعلى أبي فكرين وعلى الصحابة الأجمعين وظهر كل من كان مخلصا أو كان منافقا أو حتى المخلصون الذين يتأثرون بالمنافقين وهذا عيب فيهم أيضا يعني حتى لو كان مخلصا ويتأثر بالمنافق هذا عيب فيه يعني هذا عيب لابد أن يصححه وهذا واقع جدا كما قلنا وأنه لابد من فهم مسألة الإرسال ومن المرسل وكيف تتوفر فيه أو تتوفر الشروط التي لابد أن يقبل فيها هذا المرسل هذه مثال من الأهمية بالمكان هذه المسألة من الأهمية بالمكان في هذا الباب حتى يعلم المرء يعني كيف يضع قدمه أو أين يضع قدمه فايضا وإن كان فضلا راقيا ساميا يسمع للمنافقين فهذا عينه فيه ويحاسب عليه يعني هذا عينه فيه ويحاسب عليه فهم سامعوا العبدالله بن سلوه وانصاعوا وانطابوا لما قال كمان قاد كثير من المنافقين إلى, إلى هذه القيلة التي فيها من الكاذب والبهتان والزوري ما, ما الله بي يعلم فوقع أبو بكر وخاله والله لا, يعني لا أنفعه منافعة أبدا فلما أنزل الله براءة عائشة وتاب الله على المنين وقيمة الحدود وبقي المنافقون على عوجاجهم عاتب الله أبا بكر رضي الله عنه وأضاءه وهذا بعدما فرج كربه لأن المعتب مع وجود الكرب أيضا يعني قد يكون صداها موجود عند الأخيار الأفاضل الأمادد لكن المسألة تكون أعظم في أمر آخر عندما يكون التوبة يكون صداها أعظم عنده عليكم السلام الكاتب فقال الله تعالى علا لا يأتني الفضل منكم والسعه ولا يأتي من منكم والسعه وكما قلنا الجمهور على ان الايه هذه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فان لا بكر ولمكانته عند ربه تلى تعالى فان الله بمكانه ابي بكر وذكره عنه واظاء فعند الله تعالى خاطبه الجمع يعني اطى يخاطبه ربه جل جلاله بصيغه الجمع ماذا ماذا فعل ما له عند ربي هذا الرجل العظيم الذي الذي قال عنه الله جلالك ولا, ولا يأتلي قولوا لفضل منكم الساعة قولوا لفضل منكم الساعة هذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه انظر كيف لا تتنفط على أحب التنفط هذا ده ولا يأتلي منكم الساعة هذا المقصود بابكر رضي الله عنه ورضاه رجل يخاطبه الله تعالى من خلقه هو من خلق الله يخاطبه بصيغه الجمع كيف له عند ربه جدل فعل قال ولا ادعو الفضل منكم واتعنتم سب انتم, أنتم بالخير مسبقون بالفضل وهذه شهادة من الله تعالى لقيمة ابي بكر ولعظيم فضل ابي بكر رضي الله عنه وارضاه اي ياتي اولي, أولي القربى نبه انه من اولي القربى فليس ليس اغفاله ويهين حتى ولو قد وحتى كان قد ظله وقد اساء وقد تعدى الله اكبر هذا المنطق هو الذي يرضاه الله جل وعلا هذا الميزان هو الذي يزن به العباده فقال ايوت اول القربة فهو من قائلته رحم والمساكين والمهاجرين النص منطبق حتى ولو كان لذلك نحن قلنا شوف كثير من الاخوه يسال طب هذا الشرب الدخان اعطيه زكاه ام لا طب هذا, هذا نراه عقب بالوالدين هنعطيه أم لا نعطيه وهذا عدم عدم أفق واسع في العلم قد يقول قائد لا, لا عند المناجعة لابد الأخير والذي يقطب نعم وبعدين لا يشترك أن تسدل بالمسطح لأن مسطح قد طبق خير وفضله ده هو من البدريين من المهاجرين نعم أن يؤتبوا للقربة والمساكين والمؤجرين في سبيل الله وهنا في طبع التذكية عالية جدا لمسطح ما هي التذكية ما هي التذكية هنا لمسطح نعم ساعدل قال إنهم من المهجرين ممتاز جاهد قال من المهجرين التسكير بالهجر وثاق الوخار أبو العيد نعم أيضا من المهجرين ما أريد أن أقول شيئاً عن الجبهات صحيحة جداً يبقى لها لفتة ننتبت إليها تكون قمة التسكية فيها ما هي؟ صراحه الاجابات عندكم صحيحه ما اريد ان ان اغذر حقوق لكن دوري دفتر انتباه اريد دفتر انتباه الله اكبر بركتك يا جاي. الله اكبر بركتك جزاك الله خير محسن نظره قال في سبيل الله فشهد له بالصدق والاخلاص وهذه ارقى مع التسكين نعمل خلاص النتاز إجابات المدولة كلها إجابات صحيحة لكن لا بد من هذا الانتفات أن الله أشهد له بالصدق والإخلاص عندما شهد له بأن الهجرة عندما شهد له بأن في سبيل الله والهجرة لله خلاصا لله جل في علاه رفهم. اذا بقوله والمهاجرين في سبيل الله قال شهادة لمطبح بأنه هاجر رجعتك في سبيل الله رجل سنفه قال وليعفو وليصفحو وقال وليعفو وليصفحو أمر من الله جل في وهو على استحباب الله جل على الله لا يحب الله جل بصور من القول إلا من ظلم وقال ما يعتد عليكم فأعتدوا عليهم مثل ما عليكم پم امره قال وليعفو وليصفحو واذا استمع العبول السفج يكون جميلا والمعنى ان يغفر عزنا معتبه ان يغفر عزنا معتبه ولا مراجعا للامر كأن شئا لم يحفظ عليكم نسان المعجز ازا قال وليعفو وليصفحو وليعفو وليصفحو كما قلنا اذا استمع العبول مع السفج اذا يغضي الطرف عن الفعل دون مراجعة ودون معتبة ودون مؤخذة فقال وليعفوا وليصرحوا ألا تحبونا أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وهنا لما قال تعالى ألا تحبونا أن يغفر الله لكم قال أبو بكر بلا بلى يا رب بلى يا رب وقال, وقال أعيد النفقة أبدا أعيد كما قال لا لعنفعه بنافعة أبدا قال أنزلوا عليه أبدا وانظروا إلى استنهاد الهمام والتحييه المشاعر ألا تحبون أن يغسر الله لكم والله 없는 مدرور رحيم و犯ه ما يعني أن الله على له عائلة العزب ب 이�ي عامل العبد الغابط فإن كان العبد يزب طوאש Plautه يدب الله أف SANه فإن كان العبد يصل العبد يغسل الله له فإن كان العبد يحسن طو الله له وإن كان يتعامل مع عباد يعينه الله جل فولا يكون موفقا مسددا من قبل ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي وهنا قال ألا تحبون أن ينفر اللهكم والله في الرحيم كيف ما تكون مع عباد الله جل فولا يكون الله لك كيف تكون مع عباد الله جل فولا يكون الله لك أرحى الله إلى نبيه أن أنفق وأنفق عليك أن أنفق وأنفق عليك في المثند أتي برجل فقيل له وقد غربت سيئاته على الحسنات له ما أعملك قال أنا ما أعمل خيرا قط قال نظر قال أنا ما أعمل خيرا قط غير أنه فانني كنت ابعث اماري فاله من عند الناس وأقول أن يسروا على على الميسور وان يعفو عن عن المعسور فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا احق بذلك منك ادخل الجنه فعف الله عنه ادخله الجنه لما عفا عن المدين وكان مؤثرا او معسرا فعفا عنه فعفا الله عنه يوم يوم القيامه جزاء مفاقا واجرا طبقا جزاء مفاقا واجرا طبقا عليكم السلام حاضر فانظر كيفما تتعامل مع عباد الله ذلولا ستجد معاملة الله لك كما تعاملت مع عباد الله ذلولا ان سترت سترك وإن عثوت عفا عنك وإن أصبت غفر الله لك وإن أحسنت أحسن الله إليك وكان الله للعبد ما كان العبد لعباده سبحانه وجل في علاه وخير الناس من جعلهم الله جل في علاه واسطه من افضل الوسيط وخير الناس من استعملهم الله جل في علاه لتفريج كروبات الناس وخير الناس مفاتيح وان الله جعل الخير مفاتيح والشر مفاتيح فخير الناس من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وشر الناس وانعكس من, من جعله مغلقا لصيري مفتاحا مفتاح للشر صاحب الغيبه والنميمه والسب والتعدي والتجاوز هذا هذا هذا مفتاح مفتاحه للشر ومغلق للخير هل تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم وجعل الله دوالا بين الاسمين العظيمين المغفره والرحمه فتقولنا قبل ذلك ان ان ان فرض ان اجتمع فترقه وان اجتمع فرض اجتمعت المغفرة مع الرحمة كان معناها التجاوز عن المعاصي وعن الذنوب والسيئات وعدم العقوبة عليه وعدم العقوبة عليها هذا هذا بجمع بين المغفر والرحمة إن الله غفور رحيم فسارع أبو بكر جداعا ورضاه قال بلى بلى أحب ونغفر الله لي قال الله تعالى إن الذين هم هنا هنا الرد على الزجر في هذا الباب ليتعلم المؤمنون من وقع في ذلك ومن من حماه الله ذلك على ذلك فقال الله وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الظنيا والرحمة إن الذين يرمون المحصناات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم أعزاب عظيم عند الوضع أن الذين يرمون المحصناات الغافلات الممنات لعنوا في الدنيا والآخرة المحصناات العفائف الغافلات عن لعنوا في الدنيا والآخرة فعضبوا بالجلد وفي النار يكونوا في الآخرة واختلاف العلماء عن هذه الآية هذه الخاصة أم يعنو اختلف العمالية خاصة مع عمال فالقول الأول أنها نظرة في عائشة خاصة فهذه الآية خاصة في عائشة فمن تكلم عن عائشة بعد نزول الآية فضت كفر وأكثر روافض كفر أكثر روافض بل روافض بأسرهم كفر لأنهم ما زالوا يتهمون عائشة للضلاع عنها وأرضاها ويكذبون لبهم ويطعلون في فراز في رسولي النبيين صلى الله عليه وسلم وقيله ندره في عائشه خاصه وايضا في في وقيله في عائشه وفي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فمن يتكلم عنها او عن ازواج النبي السلام بهذا الكلام ايضا يكفر بذلك وعلينا ان نضري جل في اولاد وقيله بها عام فوقيله هي في المهاجات وقد قال عبو حامزة بلغان أن المرأة كانت إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قد فعل مشركون من أهل مك وقال أنه خرجت تفجر الله على أن كأننا في يعني انظر إلى العصور هذه وسترى المطابقة التامة غير المنقص في هذا الباب يعني اتهمات باطلة وأيضا يعني قد تكون المسألة أيسر مما يتمنون لكن قال النفاق لهم لهم من الحسابات فقعد مره الى هاجرت اتاموها بانما خرجت الا الا لتبجوا فندى فيه والصحيح الراجح ان الايه على العمود قلنا سبب النزول هو عائشه سبب نزول عائشه ولكن القاعده التفسيريه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وان من رمى من كان كذلك فانه الله يعذبه في الدنيا وفي الاخره لعنوه الدنيا والاخره لكن الكلام بحق أن نقول الايه عامه عامه في التعذيب لكن في مسألة الكفر فهي خاصه باذواق النبي صلى الله عليه وسلم يعني من وقع في حرب عائشه رضي الله عنها قد كفر ومن وقع في احد من سهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر لانه ابرم الامراء المختارات الغفلات المؤمنات في الدنيا والاخر فذا الفرق بذل توتر وبذل كتمه فنقص النادي الايه الله هينزل الناس منازلهم الله رب اتمنى بيفعال فقط خالف الشر الله الله ينزل الناس منازلها ليعتري اوض الصف إن أساء النبيل يحمل على نبله إن أساء النبيل يحمل على نبله لذلك مصطح بدلي وكانت تمدحه عائشة وما تكلمت فيه حتى بعد ما وقع فيها بل ما لحت حسان نعم. النساء فهذه الثالثة العبرة مع عمو الله بخصوص السبب العبرة مع عمو الله في الله بخصوص السبب أو في السلام صدروا كتاب طيب ليخوهم الله كيف وصلنا يسر مر الاخلاص يعني هذه المساله الوصول للاخلاص ما الله عليكم كيف ان تغت امس يا زول غفر الله لك غفر الله لك الذنب باثرهم اولا مساله مساله الاخلاص مساله عزيزه جدا جدا جدا قد يجرى حتى المكلف الذي يعمل العمل لان الاخلاص سر بين الله وبين قلب العبد بين الله وبين عبده يجعل الله في قلب من يشاء يجعل الله في قلب من يشاء فهذه مسألة وجب على الانسان ان يفهمها جيدا ليصل اليها اول يكون الا على قدم الصدق الاخلاص لا يكون المرء فيها مخلصا الا على قدم الصدق والأمر الثاني هو الاستعانة بالله دالفعلان لأنه لا يمكن للقلب أن يميل بجمعيته لربه دالفعلان لأنه فاطر الخالق إلا به فلابد أن يفتق العبد افتقارا شديدا لربه دالفعلان حتى يصل إلى الإخلاص انا لم أرى السلام والله يا زهر والله لم أرى السلام ورب جبريل ومكايل وإسرفيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم ورب السماوات العولى ورب البحار والأنهار والأشجار والثمار ورب الأبشار والله العظيم ورأيت السلام مع ذلك أقدم أحر اعتذار لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونسى الله للفعل أن يشكر لك إحسانك وفضلك وبرك وسلامك فأعتذر لحضرتك أنني لم, لم أرى حتى أرد لأن لو, رضت لو رأيته كان يجب علينا ان نرد اذا خلاص واجب على الانسان ان يكون صادقا مع ربه حتى يصل الى الاخلاص ويفتقر افتقارا صحيحا افتقارا عظيما حتى حتى يخلص قلبه من الشوائب لان من الشوائب لان حظ النفس والهوى اشق ما يكون عن الانسان واشق العوائق والموانع التي تمنع القلب من عفان الله اياكم من الهوى وايضا من النظر الى حظ الناس من المؤسف في مدح زميله قراته وحسنته وسائلا على هذا في بشاره عليكم السلام زول لتقي فاضك يا زهره رب يرضى عنك مفاضيكم شده ادنا من القصر نعم مش ادنا اشد من القصر هذا كلام صحيح جدا ولكن لما في ايات ولكن بما في ايات القصر كان العلاق العقاب أشد من الزنا بأن جامع اللعنة في الدنيا الأخيرة والأذب العظيم نعم ممتاز ممتاز سؤال راقي جدا سأجيبه إجمال وبعدين إن شاء الله أنا ما نبدأ لدرس الفقه أجيبه التفصيل تذكروني الإجابة بالإجمال هو لأن القصف أنا في القصف مفسدة أعظم بالزنا في القصف مفاسد أعظم من مفاسد الزنا والأمر الآخر ان, أن القاضف يجمع بين كبيرة القذف مع كبيرة القضح في الإيمان طعم معهم الكذب كبيرة القضح مع كبيرة القضح في الإيمان فهذه كما قلنا المفسد أعظم في ذلك على العامة فالجزائر كان عقابه فيها شديده وهذا اجمالا وان شاء الله يكون بها باذن الله التفصيل بعد يعني بعد رشه دقائق استغفر الله استغفر الله رب يرضى عنكم طول جميع في البلاد بس اسمحكم الان السلام عليكم وبركاته